Wszelkie prawa وقال وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا تحدث إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أوحى لها يومئذ يصدر الناس يَصْدُرُ وادرّة <مثقال> خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة الصراط المستقيم صراط فالمغيرات صباحا، فأثرن به نقعا فوسطن به قوير لشديد افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور